بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك You're wow. wow. I uh -huh. that God very Yeah, yeah. أن فلنتم منك السماء أن نبتل عليكم عافظاً فتعلمون كيف نجيل Yeah. We'll <laughs> see